فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائق الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونليه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن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 إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون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 ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشايق والمغارب انا لقادرون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 إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذ قومك أن أنذل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب نليم